حبيب الحلوين كان يا مكان كان فيه زمان راجل صياد في يوم من ذات الايام طرح الشبكة طول النهار ما طلعش في الشبكة ولا سمكة معلش بقى ارزاق في تاني يوم راح الصياد يجرب بخته طرح الشبكة طول النهار ما طلعش في الشبكة ولا سمكة زي بعض أرزاء. في ثالث يوم راح الصياد يجر بخته ترح الشبكة وفين وفين في آخر النهار طلعت له في الشبكة سمكة. لسه حياخدها ويمشي. قامت حصلت حاجة غريبة. لا السمكة بتكلمه بلسان البني أدمين وبتقوله سبني أنزل في المية شوية وحلف لك لك تاني. سبني. أنزل في المية شوية تبقى عملت فيي طيب وإن شاء الله أردلك الطيب قريب والحقيقة استغرب الصياد لكن مزك السمكة من الشبكة وحدثها في المية والسمكة قالت له استناني حطلع لك تاني والصياد استنى والسمكة ما تلعجش والصياد استنى والسمكة ما جاتش والصياد قال عملتها السمكه فيا ضحكت عليا اه يا من قلبي الطيب بقى من بعد ثلاث ايام تطلعلي سمكه اخدها من الشبكه وارميها في المية بقى ده كلام والصياد قال معلش اهو برضو الواحد بيتعلم من الايام والصياد شال الشبكه وراح ماشي وهو ماشي شاف سكته بنت جميلة البنت قالت له رايح فين الصياد قال لها رايح من مكان ما جيت ويريت ياريت ضحكت البنت وقالت له ويريت ايه ندمان كده ليه واما الصياد قال لها على حكايته ضحكت البنت وقالت له ما تعملش خير وتندم عليه مين عارف اللي حيحصل ايه سبني امشي معك وحسيبك تمشي معاي لغاية آخر الحكاية والبنت والصياد مشوا سوا من بحر البحر ومن بلاد لبلاد وفي بلد من البلاد قعد الصياد على شط البحر يرمي الشبكة ويصطاد. فات عليه الملك الملك قال للصياد ازاي حال الجماعة وازاي حال اتنين استغرب الصياد من الكلام ايه اللي جماعة جماعة ايه وايه الاثنين والاثنين مين سكت الصياد ما تكلمش ضحك الملك وقبل ما يمشي قال للصياد فكر في السؤال وبكرة حاج بكرة اسأله لك من تان واما الصياد راح البيت كان بين عليه محتار البنت سألته مالك الصياد قال لها ولا مالك ولا مالك سيبيني فعاي وتاني يوم كان الصياد على شط البحر يرمي الشبكه ويستعد فات عليه الملك سأله هي صياد ازاي حال الجماعة وازاي حال الاتنين سكت الصياد ما تكلمش والملك قبل ما يمشي قال للصياد فكر في السؤال وبكرة حد بكرة اسأله لك من تاني واما الصياد رجع البيت كان بايم عليه محتار البنت سألته مالك؟ الصياد قال لها ولا ملك ولا مالك سيبيني حالي. الملك سألني مرتين وبكرة حيفوت علي يسألني التالتة ده بيسأل سؤال غريب سؤال إنما إيه ولا حد يقدر يفهمه ولا حد يقدر يرد عليه كل الملك مايفوت علي بيسألني إزاي حال الجماعة وإزاي حالتني البنت سمعت كده ضحكت والبنت قالت للصياد ده السؤال اللي محيرك لما الملك يسألك ويقولك ازاي حال الجماعة قل له بكرة الزمان يفوت والجماعة يتفرقوا واما الملك يسألك ويقولك ازاي حال الاتنين قل له بكرة الزمان يفوت والاثنين يبقوا ثلاثة وثالث يوم كان الصياد على شط البحر بيرمي الشبكة ويصطاد فات عليه الملك سأله ها ازاي حال الجماعة وازاي حال الاتنين المرة دي قاله الصياد بكرة الزمان يفوت والجماعة يتفرقوا وبكرة الزمن يفوت والاتنين يبقوا ثلاثة وهنا فرح الملك والملك قال للصياد شاطر يا ابني سألت السؤال ده لكل اهل المدينة وانت بس اللي عرفت تجاوبني وعشان انت اللي جاوبتني اخترتك تبقى وزير المملكة كل ده والصياد مستغرف بس بقى هو الوزير وكل شيء بقى عنده كتير وفي من ذات الليالي الصياد اللي كان فقير وبقى وزير سأل البنت الجميلة قال لها مشيت معاكي ومشيتي معايا وسألتك وقلتيلي والغاية دلوقتي معرفتيش سر الحكاية البنت بحكت وقالتله ابدا الملك لما سالك ازاي حال الجماعه كان قصد ألك ازاي حال سنانك وسنانك دلوقتي جنب بعضها وبكره يفوت الزمان وتقعلك سنه من هنا وسنه من هنا والسنان يتفرقوا والملك لما سألك ازاي حال اثنين كان قصده يسألك ازاي حال رجليك ورجليك دلوقتي اثنين وبكرة يفوت الزمان وتبقى عجوز ما تقدرش تمشي عليهم تمسك عصايه والاثنين يبقوا ثلاثة واستغرب الصياد وقال للبنت الجميلة لكن عرفتي ازاي البنت ضحكت وقالت له اصل انت ما تعرفنيش أنا السمكة اللي مرة عملت فيها خير طلعت لك وعملتك وزير ودلوقتي حسيبك وانسألت عليا حتلاقيني سمكة في المية عملت طيب فيك منك مرة عملت طيب فيا.